وما عظم المشركون الله حق تعظيمه حين قالوا لنبيه صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله على بشر شيئا من الوحي قل لهم ايها الرسول وقلنا بان الخطاب للنبي هو خطاب لجميع من حمل هذه الرساله العظيمه إلا ما ورد الدليل بتخصيصه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 قل لهم أيها الرسول أنزلها الله ثم تركهم في جهلهم وظلالهم حتى يأتيهم اليقين باعتبار أن الإنسان مكلف بتبليغ الرسالة وليس مطالب بالنتائج وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر ام القرى ومن حولها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 والذين يؤمنون بالحياة الآخرة ويؤمنون بهذا القرآن ويعملون بما فيه ويحافظون على صلاتهم بإقامة أركانها وفروضها ومستحباتها في أوقاتها المحددة لها شرعا. إذا أيها الإخوة ربنا جل جلاله يندب إلى قراءة هذا الكتاب وإلى تدبره وإلى فهمه وإلى العمل به. وأنه كتاب مبارك. وأن أعظم البركة بركة القرآن وربنا قال اقرأ وربك الاكرم فمهما توقعت من الخير الكثير فربنا يعطيك فوق ما تأمل تأمل وهذا كتاب أنزلنا الذي أنزله هو الله سبحانه وتعالى العظيم مبارك أعظم البركة بركة كتاب الله تعالى مبارك المصدق الذي بين يديه تصدقه الكتب السابقة وهو يصدق الكتب التي أنزلها الله تعالى ولتنذر أمة القرى ومن حولها هذه مكة في وسط الأرض والإنسان مطالب بتبليغ رسالات الله تعالى في مكة ومن حولها هي جميع الأرض ولذلك الآن نستطيع أن نبلغ رسالات الله تعالى للأرض أجمع عن طريق ما أتيح لنا من الفضاء والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. فالمؤمن الحق الذي يقرأ الكتاب ويطبق ما فيه ويحافظ على الصلاة لأن الصلاة تحسن عمل الإنسان. ثم قال تعالى: ومن اظلم ممن من افترى على الله كذبا أو قال أوح أو قال أوحي إليه ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله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 ممن اختلق على الله كذبا بأن قال ما أنزل الله على بشر من شيء إذن هؤلاء أعظم الناس ظلما ومن اعظم الناس ظلما الذين يفترون على الله الكذب الآن ويحرفون الدين ويغيرون التأويل أو قال كذبا إن الله أوحى إليه والله لم يوحى إليه شيئا أو قال سأنزل مثل ما أنزل الله من القرآن ولو ترى أيها الرسول حين تصيب هؤلاء الظالمين سكرأت الموت والملائكه باسطوا أيديهم إليهم بالتعذيب والضر يقولون لهم على سبيل التعذيب أخرجوا أنفسكم فنحن نقبضها في هذا اليوم تجسون عذابا يهينكم ويدلكم بسبب ما كنتم تقولون على الله من الكذب بالدعاء النبوة والوحي وانزال مثل ما انزل الله وبسبب تكبركم على الايمان باياته لو ترى ذلك لرأيت امرا فظيعا اللهم يا رب سلمنا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون انظر كم في هذه الايه الكريمه من تهديد وان الناس يقدمون الى الله تعالى فرادى ثم قال فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراده هذه الأجزة التي بين أيدينا وهذه القنية التي عندنا الآن هو تخويل من عند الله وهي ليست ملك لنا إنما هي ملك لله تعالى وسوف نقدم إلى الله تعالى بدونها ويقال لهم يوم البعث ولقد أتيتمونا في هذا اليوم أفرادا لا مال معكم ولا رئاسة كما أنشأناكم أول مرة حفاة عراتا غرله وتركتم ما اعطيناكم من ذلك خلفكم في الدنيا يعني تركتموه خلفكم في الدنيا رغما عنكم يعني ما الذي عندك الآن إما أن يرحل عنك أو ترحل عنه أما الذي يبقى له العز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 إن زاد على الأنبياء وسنة الله في المرسلين والنبي صلى الله عليه وسلم واحد منهم أعظم الناس كذبا وفريا هو الذي يكذب على الله فينسب أو ينفي ويثبت في حق الله تعالى أمر ليس عليه دليل صحيح يعني في الذين يحرمون الحلال الآن أو يحللون الحرام بهذا الله كل أحد يبعث يوم القيامة فردا متجردا عن المناصب والألقاب فقيرا ويحاسب يوم القيامة وحده اللهم ارحمنا الآن وارحمنا فيما يأتي يا أرحم الراحمين وارسقنا بركة القرآن ورحمة القرآن واجعلنا ممن يبث هذه الرحمة في الأرض أجمع هذا وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد